موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار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 الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فلينظر هل يذهبا لكيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينها الصافين النصارى والصابين النصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله جل له من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والنجوم والجبال والشجر والدواب, والدواب وكثير من الناس وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْنَى مَن يَشَاءُ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ خَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ أَنْفِيَةٌ مِّنَّا الذين كفروا فروق قطعت لهم ثياب من نار اللذي لك فروق لهم ثياب من يصب من فوق أوصهم الحميم، يصهر بيماك في مقونهم والجنون. اسْنَانُهُمْ فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُنُونُ وَلَهُمْ نَطَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ الَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ زُفَارٌ الَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ مِنَّا صدمیا طویر آسم الحمیم، قامع، ولهم, مقامع ولهم مقامع من منها من غم أعيد فيها، وذوقوا عذاب و دوخ إن الله يدخل الذي آمنوا وعملوا الصالحات جنات. جن جاءت تجري من تحتها الانهام يحللون فيها من اساور من ذهب ونباسهم فيها الطيب من القول وهدوء إلى صلاة حميد إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعله الله س سوَوعَ العك ح في فيه والباد وَم يريدِد فيه بإحَاد بغُل مِ ندِق ندقُهُ من عذاب أليم